وهو بالأفق الأعلى ثم بنا فتذلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآ أفتمارونه على ما يرى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 ومنات الثالفة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة ضيذا إن هي إلا أسماء سميتمها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 لا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُمَا يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ألا تذر وازرة وذر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما تعى وأن تعيه سوف يرى ثم يجداه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعَرَاءَ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقُوا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأَهْوَى فَعَشَّىٰهَا مَا غَشَّى ذا بي ايذاء ربك تتمارا هذا نبي من النذر الاولى اذفه اذفه اذفه الاذفه ليس لها من دون الله كاشفه اف هذا الحديث تعجبون